الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه الى يوم الدين ثم اما بعد فان من اخذت الصفات التي يحتاجها تستهلك الى الله عز وجل خصوصا في بدايه طريقه والتي يسعى لتكميل نفسه وبناء شخصيته من خلالها صفة نضوج ترى شخصية ناضجة شخصية ناجحة مؤثرة فاعلة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه ومن اختل عنده هذا الخلق فإنه يعني يفسده كثيرا و لا يكاد ينتفع في خفق نفسه أو ينتفع به. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه ليالي منكم قلوا الأحلام ونوها. فليس المقصود الكبار سفتن دون الصغار، وإنما قلوا الأحلام ونوها يعني قلوا العقول قلوا عندهم حس تفرغ وتحمل المسؤولية وإدراك لحقيقة. الأمر أي كان هذا الأمر هؤلاء هم محل الأمانة ومحل الاهتمام واصحاب العطاء والثبات والاستمرار يعينك على هذا الاستعانة بالله عز وجل وإخلاص النيه له و تأثي بالصالحين من السلف والخلاف، والاستفادة من التجارب، وحسن توظيف النصوص، ومن ثم تراكم الخبرات يجعلك شخصية ناضجة. ليس كل ما يعني رأيته سلبية تأثرت أو تراجعت أو يعني سبق إلى ذهنك بعض ما لا ينبغي أن يسبق. وإلا لم تكن ناضجا وهذه آفة كثير من الناس ربما تعامل معاملة مادية مثلا أو معنوية أو نحو ذلك مع بعض الناس ممن ظن أنهم هم ضبطون ومستقيمون فظهر له خلاف ذلك فإذا به يرجع ويعني يعمم القضية ويقول يعني هذا طريق لا خير فيه ونحو ذلك لم يكن هذا منج أصحاب النبي فاصل كان الرجل يبتلى بصحبة من يكتشف أنه مناسق معلوم النساء لكنه ما كان يدري لكن ليس في هذا إساءة إلى الدعوة ولا إلى الدين ولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هذا شأن يتحمله صاحبه والحق والحمد لله واضح والطريق مرسومه على أحسن ما يكون وفيها الواقعيه والمثاليه وفيها كل ما يعينك على الانضباط لكن لابد انت في الدنيا وتعامل ناسا وتعاشر اقواما وهذا في الحقيقه مفيد وليس ضار مفيد أن تكتسب الخبرات من خلال التجارب والاحتكاك بالناس حتى يعني تنضج شخصيتك وتتوصل إلى بعض الأمور ما كنت لتتوصل إليها لولا الاحتكام يعني في أول الأمر تأخذ بحسن السمع، كل الناس عندك طيبون هذا معنى جميل لكنك تفاجأ بعد هذا أنه لا يلزم أن يكون كل الناس طيبين، في أول الأمر تتصور أن كل من يعني كان سمته على السنة أنه من الله الصالحين ثم قد تكتشف أن بين الناس من يوظفون هذا السم وهذه الصورة التي ظاهرها اتباع السنه وهذا المنطق الذي يعني ينطق بالنصوص وأقوال السلف ونحن ذلك قد يوظفون هذا على طريقة المصابين والسراق وغيرهم هذا كله وارد وموجود ونحن نعيش في مجتمع لا بد أن يكون فيه يعني هذا وهد وإذا كان وجد المنافقون حول النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف زمان وأشرف بقعة وأشرف قلوب وأظهر أثيده ويعني أصح بيئة ويعني أكثرها رعاية من الله سبحانه وتعالى بيئة الدعوة ومهد الدعوة الأول فلا يوجد هذا في زمان بعده ومكان بعده وأشخاص بعده هذا من باب أولى فالعيب ليس على هذه هذه أقدرنا فعله. ولا بد وبها يعني تربى الشخصي على النظو، لكن العيب على قلة النظو، بحيث يعني ما يسقط الإنسان مرة أو يقع مرة، خصوصا إذا كان من شخص يراه كبيرا أو يراه يعني حتى نستمد أو نحو ذلك إذا فيه يعني تراجع وتردد وتختلط أوراقه، ربما جلس في بيته، وربما يعني ترك شيء من الحق الذي يعرفه. هذا يعني كثير في في الطريق الى الله سبحانه وتعالى فالماضي يعني عنده قواعد وأصول وثوابت ومنهج هذا المنهج معصوم لان الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يضعه من عنده وانما ما ينطق عليه وضعه لوحد من الله سبحانه وتعالى فالمنهج معصوم لكن الافراد والاشخاص والناس والمكلفون والمنتسبون الى هذا المنهج غير معصومين ولهذا ليفكر من يفكر المهم ان المنهج سليم وصحيح ومعصوم ومنهج رباني وهذا من اهم وخاص اتصاد هذا المنهج الذي نزعب وننتسب اليه على سبيل الزعم على كل حال، حتى يصدق هذا الزعم تحتاج الى التطبيق والى الثبات والى الصبر والى الدربة والتجارب والاخلاص والعمل والعطاء كل هذا حتى تتحقق الطموحات سواء الطموحات الشخصية على مستوى نفسك كل إنسان له طموحات يريد يعني أن يستعمل في الطاعة ويريد أن يختم القرآن وأن يقرأه جيدا وأن يتعلمه وأن يعمل به وان وأن وأن هذه طموحات شخصي وطموحات عامة يريد أن يمكن للدين وأن يكون سببا في هذا وأن يعود مجد الإسلام وعزه وأن يكون سببا في هذا وأن يجتمع الناس جميعا على كلمة سواء وأن يكون ممن يعين على هذا وأن يعني يلتقي المسلمون بالكافرين فيغلبوهم ويهزموهم وينتقموا منهم ذلك هذه كلها جميلة ومجرد يعني وجود هذه المعاني في قلبك أنت تتابع لها ان شاء الله ويكتب لك من الأذ ما صحب به نيته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يعني قد ينتفع بنيته ما لن تفعل بعمله كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سأل الله الشهادة بالصدق بلغه الله من نزل الشهادة وإن مات على فرس فأنت أصبك في الاستقامة وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي طلب العلم وفي تعبيد نفسك أولا لله عز وجل والرغبة في تعبيد الناس جميعا لله عز وجل أصدق إذا صدقت فلعل الله عز وجل أن ينفعك منك وما يدريك يعني ما أكثر من رأينا من الأقوام يعني أبصد ما يقولون كما يعني في تعبير الله ويعني أقل ما يكونون شأنا ثم فتح الله عز وجل عليهم يعني قادة للأمم وصاروا تادة على مدار التاريخ من كان فلان وفلان وفلان بمن كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعني أصبحوا أبطال كل عصر ونجوم كل زمان ولكن تصور أن يأتي زمان فلا يذكر فيه أمثال هؤلاء بلغوا بنياتهم وبقصدهم وأيضا بنضوغهم هذا الذي يعني نؤكد عليه اليوم أما مجرد الكلام فقد نقتلى ببعض إخوان يأتي وتكلم كثيرا وليس وراء الأكمة شيء يعني وليس وراء هذا الكلام فعال وصدر وجهاد هذا ليس المقصود مع حسن ظن بكل من يعني يتكلم أو ينصح أو يعني يكون له نية خير لكن لا بد من التوجيه ولا بد من التعاون كما أخبر الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الذكاء ويطيعون الله ورسوله هذا التعاون وهذا التوافق مهم ولهذا بدل أن تقول يعني لماذا الشيخ يختار هذه النصيحة ولماذا يقولها ولمن يقولها وكيف وأين وتذهب وراء العمود؟ هل خلف العمود عند يميني ولا عند شمالي فوق ولا تحت قادج ولا داخل هذا ليس من نبوء وإنما نبوء أن أستمِع إلى الحق وأسقطه على نفسي. فما استطعت أن أدفع به ادفعت وما يعني لم يكن فيه نفع اكتفيت. ب دركت المجلس وحفوف الملائكة ونزول السكينة وغشيان الرحمة وأن أكون وسط المؤمنين فلعلهم أن يغفر لهم وأنا فيهم القوم ليشقى جريثهم وبناء على هذا فأنت منتفع منتفع إن شاء الله تعالى قال المصلف رحمه الله تعالى في الباب الثاني من كتابه والذي هو تمهيد الباب الثالث الذي هو ثمرة الكتاب بعد أن ذكر جملا من أدب الأنبياء وأدب الصحابة رضي الله عنهم وأدب العلماء مع النبي صلى الله عليه وسلم وما أحوجنا إلى مثل هذه الأبواب قال الفصل الثالث فضل العلماء هو يتقدم إلى المقصود من الكتاب يعني خطوة بعد خطوة قال العلماء هم أئمة الأنان رحكي نحن رحكي نحن العلماء هم ائمه الانام وزوامل الاسلام الزامله يعني التي كانت العرب تركب ناقه تسمى الراحله وتاخذ معها ناقه تسمى الزامله يعني التي يضع عليها متاعهم حين يقول العلماء زوامل الاسلام يعني قد حووا علوم الاسلام وفهومه وتطبيقه ومن ثم يؤخذ عنهم ما يتعلق للإسلام علما وعملا وحالا ودعوة والسلوكا وأخلاقا الذين حفظوا على الأمة معاقب الدين ومعاقله وحموا من التغيير والتكدير موارده ومناهله الذين قال بهم إمام أحمد رحمه الله يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله تعالى الموتى ويغصفرون بنور الله أهل العلم، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائن قد هدوه. رحم الله أهل العلم وجعلنا منهم. هذه أوصاف من رجل في الميدان، فهو منهم رحمه الله تعالى، وهو أعظم الناس تقديرا لجهوده وأكثر الناس أدبا معه، فوصف أهل العلم بهذه الأوصاف. الربانية يدعون من ضل إلى الهدى هذا شأن كل عالم همه هداية النار ويصبرون منهم على الأذى وهذا من التجرد والإخلاص فقد يؤذى ويقول لما لأدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار وهذا لا يزيد على أن يكون عالما من العلماء لم يكن نبيا لكنه على ثمت هؤلاء العلماء يدعوهم إلى النجاة وهم يدعونه إلى النار ومع هذا يصبح على أذىه يحيون بكتاب الله تعالى الموتى والمقصود ميت القلب والروح ويبصرون بنور الله أهل العمى والمقصود عمى البصيرة الذي قد يكون عند السالكين مسالك الانحراف فيأتي العلماء فيبصرونه فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال لإنتائه قد هدوه <تصفيق> قتيل بمعنى مقتوله كم من قتيل لإبليس يعني قد قتله إبليس بتوارد الشبه على قلبه وتوارد الشهوات على بدنه حتى أصبح صريع الشهوات والشبهات فياتي أهل العلم فيبصرونه بالطريق ويحملونه على الرجاء ويحلونه بما يناسب من الخوف فإذا به يقوم ويبعث من جديد وهذا ببركة العلم يؤهل وكم من ظال تائه قد هدوه كم من ظال يعني عن الطريق تائه عن السبيب قد هدوه وإذا أسقطت هذا الكلام على نفسك وجدت نفسك ما أنت إلا ونحن جميعا ثمرت هذه العلوم وهذه الجهود لأهل العلم وإلا من الذي جاء بنا من يعني الشوارع والمجاهل والفتن إلى حظيرة الإسلام ومأوى المؤمنين ومأرذ الصالحين ويعني تسبب فيما نحن فيه من الخير إلا العرب وأهلهم وإمام هؤلاء نبينا صلى الله عليه واله وسلم وورثته العلماء قال ميمون بن مهران رحمه الله العلماء هم ضالتي في كل بلد هم بغيتي إذا لم أجدهم وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء وهذا عالم من خيار العلماء التابعين ومع هذا يتحدث عن العلماء وعن حاجته إلى العلماء هم ضالتي في كل بلد وهذه طريقة السلف أنه كان إذا نزل بلدا أول ما يسأل يسأل عن أهل العلم إذا نزل بلدا لا يعرفه قال من هنا من أهل العلم يجتمع الناس عنده ويحرص أن يجعله محورة ومركبة قبل أن ينظر أو يباشر بقية أعمال فإذا قيل له فلان يقول أين هو في المكان الفلاني يبدأ بعد هذا يرتب أحواله عليه فيبحث عن سكن قريب منه ويبحث عن عمل يمكنه من الاختلاط به ويحرص على أن يتعرض له بالسلام والأدب لعله أن يكون بينهما ما يحمله على الانتفاع هذا قوله العلماء ضالت في كل بلد فهم بغيته إذا لم أجدهم يعني إذا وجدهم انشغل بهم به وإذا لم يجدهم فهم بغيته يعني يحرص على طلبهم ويبتغي التقرب منهم وهذا في الحقيقة لو أنك فطنت لا لذاتهم فزواتهم كزوات غيرهم من الناس وإنما لما يحملون من العلم الشرعي والأدب النبوي فشرفهم في شرف ما يحملون ولهذا لو ان احدهم اصبح وقد يعني نكف على عاقليه فلا كرامه له ولا قيمه له فالذات لم تتغير لكن تغير يعني حملها بدل ان يحمل المسك والطيب اذا به يحمل الخبث والنجس فحينئذ تنقلب الصوره كما لو صار مبتدعا والعياذ بالله نحن في ازمنه فتن يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا وينسي مؤمنا ويصبح كافرا يعني يضيع دينه بعرض من الدنيا فكل ما جاء في فضل أهل العلم فالمقصود ما وراء هذا العلم من سمت وأدب وقيام بالأمانة ولهذا قال وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء فإذا قال ميمون بن مهران وهو من سانات العلماء في يعني زمن من أشرف الزمن إذا قال وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء فانظر أين أنت منها هذا وقد توردت أدلة الكتاب الكريم والسنة المطهرة على الإشارة بفضل العلماء والإشارة بعلو مقامه فمن ذلك قوله تعالى يرفع الله الذين آمانوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال ابن عباس رضي الله عنهما يرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين على الذين لم يبتوا العلم درجات يعني جميعهم مؤمنون هذا مؤمن وهذا مؤمن لكن هذا أعلى درجة لما معه من العلم وهذا وإن كان مؤمنا إلا انه فاده شرف هذا العلم فمن علامات الرقي والرفعه ما يكون مع الإنسان من العلم لكن أنت خبير بأن المقصود العلم الذي هو العلم الذي يستحق اسم العلم إنما العلم الخشي ليس المقصود بعض المعلومات التي عرفها أحد المؤمنين أكثر من الآخر أو بعض المحفوظات وإن كان هذا غالبا إذا صحت النية فإنه يعين وينفع لكن لا يقصد لذاته وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته حتى النملة لأن حتى تنصر المضارع والنملة ليست مضارعة حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير الله أكبر وهذا يعني من شرف أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى وحسب أهل العلم بذلك أن الله تعالى يصلي عليه وصلاة الله عز وجل عليه السناء عليه في الملأ الأعلى أي شرف هذا لو وجدت أنت ماشي في الطريق أن المزياع يزيع سنك ربما تسقط ويغمى عليك يقول في مرة واحدة كذا أطلع أو صورته في التلفزيون. وقد يقولون هذا مطلوب الخطا عليه الحمد. بس قبل أن تسمع السنة أنت يعني تتأثر. يقول إسمي مرة واحدة في فإذا يعني ذكر على سبيل السنة وقيل فلان والله يعني ما أشرفه وأبهه وأنفعه يعني عانك الله على تحمل هذا معا. فإذا يعني علمت أن الله سبحانه وتعالى يصني عليك. ويرحمك ويغفر لك وأن الملائكة يعني تدعو لك وتستغفر لك وأن النملة في جحرها والحود في بحري أي شرف لها يعني لا يعرف شرف يضاهي مثل هذا الشرف لأن على معلم الناس القير والعجب أن الفرصة أمامك هو الذي منعك أن تعلم الناس القير إذا أحسنت النية ويعني شدت عظمك وكلما يعني علمت مساله بالادب المطلوب والقصد الحسن سعيت في نشرها كان تقول يا اعتق الله عز وجل واذكروا الله ذكرا كثيرا اكثر من قول لا اله الا الله فعلت هذا بنيه واسوه وقدوه وربما رايت انه بدأ أن اقول افعله وافعله جلست انا فعلت بين الناس اذا جلست بين اهلك وسكتت وهم يقضون وجعلت تتمتم وأنت تقصد أن تنبههم إلى يعني أهمية الزكاة أو استغفر الله استغفر الله استغفر الله يعني من كان عنده مزكاة وعقل بل ها أن يكون عنده شيء من الدين صغار من على الأقل ويقول له ياخد حسنات ونحن جالسون بلا فإذا طيب ونحن أيضا استغفر الله استغفر الله استغفر الله علمتهم لسان الحال وهذا أبلغ لسان المقام ودخلت في زمرة معلم الناس الخير وربما استحققت يعني حظك ونصيبك من هذا المحن وهنبقى شرف بعد هذا وهنوم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مرفوعا يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم الخلق كلهم يصلون على معلم الخير حتى بنيان حتى ننان البحر ننان جمع نون والنون يعني الحوت والحوت يعني السمك هذا نفس المعنى الخلق كلهم يصلون على معلم الخير حتى مينان البحر وهذا في معنى الحديث الماضي هو صحيح عنهم وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا قال صاحب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر كل هذه الحديث بمعنى قالوا العلماء هم أولو الأمر الذين اوجب الله طاعتهم بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وهذا صحيح فان اولي الامر في هذه الايه اختلف المفسرون ومنهم من قال وهم الجمهور العلماء ومنهم من قال الامراء ومنهم من قال هم الامراء اذا كانوا علماء فحمل من قال الأمراء على أنهم إذا لم ينفقوا عن العلم، فالعلماء قسم مشترك في ولي الأمر، فقد يكون ولي الأمر عالما، فهو من أهل الأمر بعلم، وقد يكون ولي الأمر أبعد ما يكون عن مثل هذا، فيكون بعيد الشيء، وإن بقيت له يعني حقوق ونحو ذلك، لكن الطاعة المطلقة إنما تكون لهذين الصنفين، العلماء والأمراء، بحيث إذا لم يكن الأمير من أهل العلم. فإنه يجبر نقصه وقصوره وتقصيره باستعانة بأهل العلم، ولهذا كان الأمراء في أزمنة الدرس مع كون العلماء إلا أنهم كانوا يقربون أهل العلم إليه، وهذا يعني في أكابر الأمراء الرباني كعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أول ما أمسك عمر جاء أبراج بن حيو وعبد الله بن مسلم ونحو ذلك وقال لهم يعني ما رأيتم مني من شيء فأعيون أفشدود وهو اشرف منهم علما وورعا وديانه ومع هذا جمع من راى من اهل العلم حوله وكان يصدر عن قوله وهذا يعني وهذا استحق ان يكون من اولي الامر حقيقة وهذا شانه عزيز هذا الرجل يعني ما حكم الا سنتين ورد الدنيا مره اخرى إلى ازمنه الخلافه الراشده ولهذا لم يتنازع المسلمون على أنه مجدد المئة الثانية المئة الأولى رضي الله عنه قال ابن عباس رضي الله عنه يعني أهل الفقه والدين وأهل طاعة الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أولي الأمر عند ابن عباس أهل الفقه والدين وأهل طاعة الله الذين يعلمون الناس معاني دينهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر فأوجب الله سبحانه طاعتهم على عباده ولهذا العلماء سلطان على القلوب يقال سلطان مع أن السلطان سلطان أضحى من الإمارات لكن سلطان العلماء سلطان معنوي ولهذا العلماء يأمرون فيجيبهم العام والأمراء قد يجيبون فلا يجيبهم أحد قد يأمرون فلا يجيبهم أحد ومن أجابهم يعني أجابهم لنوع من الرهبة والرغبة لكن الأثر كل الأثر لأهل العلم إذا استجمعوا معاني العلم بعد أبي الأسود قال ليس شيء عز من العلم وذلك أن الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك فأي شرف للعلم. الملك يحكم على الناس لكن هو له من يحركه ويحكم عليه وإلا ترك الناس قوله فقال شيخ الأستاذ من تيمية رحمه الله وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يسوسون الناس في دينهم ودنياه ثم بعد ذلك تفرقت الأمور فصار أمراء الحرب يسوسون الناس في أمر الدنيا والدين ظاهر يعني إذا كان الدين ظاهرة يعني مستعلية غالبا فالأمراء الحرب يسوسون الناس في أمر الدنيا وشيوخ العلم يسوسون الناس فيما يرجع إليهم من العلم والدين وهؤلاء يقولوا الأمر يعني الطائفتين والفرقتين وتجب طاعتهم فيما يأمرون به من طاعة الله التي هم أولو أمره يعني يجب طاعة الأمراء فيما هو من المعروف وفيما لا يتعارض مع منهج الله عز النجم فإذا قال لنا الحاكم اتبعوا الإشارة الخضراء وتوقفوا عند الإشارة الحمراء لا نقول له أنت لا تحكم بالشريع لأن هذا لينا في الشريع وهذا التنظيم ترتب عليهم وصالح الناس فنلتزم في قوانين المرور وقوانين الموظفين وكل ما لم يكن فيه يعني خروج عن مقتضى الشريعة وليس كما يفهم بعض الناس يعني الحكومة لا تتابع على شيء لا هذا لا استقبل أحوال الناس على مهما دعيت إلى خير وإلى رشاد التزمته واستقمت عليه وهذا مما يعني يلزم المتابعة فيه إنما الطاعة في المعروف وهذا من المعروف وأما أهل العلم فإنهم يسوسون أمور الناس. فيما يرجعوا إلى دينهم وطريقهم إلى الله عز وجل، وهذا وهذه قسم أشرف من القسم الأول وأشرف من ذلك أن يجتمع عند الأمراء الذين لهم ديانة وعلم وعناية بالشريعة، وقال رحمه الله في موضع آخر: قل الأمر أصحاب الأمر وزووه، وهم الذين أمرون الناس، وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة. اهل العلم والكلام أهل اليد والقدرة يعني أصحاب السلطان الذين لهم يد مبسوطه على الناس وقدرة في تفسير أمورهم إن لم يكن القول فبالقوة وأهل العلم والكلام وأهل الإرشاد والدعوة والنصح وكل مكان بضاعة لأهل العلم فلهذا كان قول الأمر الصنفين العلماء والأمراء فإذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس العلماء والأمراء وفي هذه المسألة نصوص كثيرة أن صلاح الناس بصلاح العلماء والأمراء فقال شاعرهم إلى معشر الرائية ملح البلد ما يصبح الملح إذا الملح فسد يعني العلماء هم ملش الذي يعني انضبط به الطعام فقال تنويضه عبد القيم رحمه الله واصفا العلماء هم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء بهم يهتد الحيران في الظلماء فحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشعر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 وطاعتهم أفرد من طاعة الأمهات والاباء يعني فيما يتعلق ببيان الحق والإرشاد الى الطريق وذلك أن العلماء يوثقون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بخلاف الأمهات والاباء قد تحملهم العواطف والشفقة الفطرية على نوع فيما يليق مع لزوم الأدب في كل الأحوال وإن جهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعون فلا يطعون في مثل هذا لكن ليس معنا هذا النفس الأدب وصاحبهما في الدنيا معروفا لكن أهل العلم مأمرون من هذا الباب فلا يأمرون إلا بطاعة الله وقد يتفق أن من ينتسب من العلم يخرج منه خلاف هذا وهذا يعني لا يخرج من قاعدة لأنه حينئذ لا يسمى من أهل العلم وإنما هذا من أهل الجهل وإن علم فلو أن عالما قال لك ترخص هذه الرخص وضعها في رقبتي قلت له قد عرفنا أنت لست منهم وإن زييت بزيهم فإن أحداً من أهل العلم لا يقول هذا ما في شيء اسمه يعني ضعها في رقبتي وأنا المسؤول عنها وهذا يدل على الجهل من الذي يملك أن يكون أحد مسؤول عن أحد وأين العلم والله تعالى يقول لا تذر وزرأه وزرأه فحين يذن يقال إن الطريق خطأ وإن دخول هذا في العلم أو حسابه على أهل العلم ليس صحيح ويبقى الإطلاق صحيح أن أهل العلم هم أهل قشية الله عز وجل ولأجل هذا الإشكال الذي قد يقع عمليا كان من حكمة الله عز وجل ومن أو كان هذا من بعض حكمة قول الله عز وجل وأولي الأمر منكم وذلك أنه لم يفرد أولي الأمر بطاعة المستقيم حتى يعني لا يوسى هذا الفهم قال أطيع الله فأفرض لله تعالى طاعة وأطيع الرسول وأفرض للنبي صلى الله عليه وسلم طاعة وأما أولي الأمر فإنهم وإن كانوا في الغالب ينضبطون بالعلم أو هكذا ينبغي إلا أنه لوجود هذه النسبة التي تحسب عليهم وليست منهم قال وأولي الأمر فعطف أول الأمر على طاعة الله والرسول دون إفراد طاعة مستقلة كأنه ينبه على أن أول الأمر طاعتهم فرع من طاعة الله والرسول وهذا أمر مهم فإذا قال لك قائل يعني عليك لطاعة أول الأمر نقول في طاعة الله والرسول إنما الطاعة في المعروف إذ ليس لهم طاعة مستقلة بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فله طاعة مستقلة ولهذا قد يدعون النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء لا نراه في كتاب الله لكن نقول هو من مراد الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا لوحي وقد يكون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يخصص عاما أو يقيد مطلقا أو نحو هذا كل وحي فلنبي صلى الله عليه وسلم استقلالية في هذا الباب لأنه قد أمن أن يخال وحي الله سبحانه لكن أهل العلم فأولي الأمر العدم العظمة قد يمضر منهم الهناء وحينئذن لا يتابعون استقلالا وإنما يتابعون متابعة فيما لا يخالف طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال ميمون بن مهران إن مثل العالم في البلد كمثل عين عزبة في البلد ولهذا كثر الجفاف نحن نعيش في جفاف والجفاف يقتل ملايين من الأحياء كله كل يوم لعدم هذه العيون العذبه التي ينهل الناس من معينها وقد ترى البلده والبلدتين والمحافظه والمحافظتين ولا ترى فيهم يعني عينا عذبه تغذي مثل هذه الجموع الشاردة ولا حول ولا قوه الا بالله وقد قيل مثل العلماء مثل الماء حيثما سقطوا نفعوا حيثما سقطوا نفعوا يعني متفعو بهم في كل مكان، إلا لم يكن بعلومهم فبسمتهم وهديهم وذلهم وببركة يعني وجودهم، ولهذا كان غياب العلماء من أعظم الطوّان وفقد العالم سلما في الإسلام سلمة. يعني يسلم الإسلام كلهم بفقد عالم من العلماء وتفتح يعني أبواب النشر الله سبحانه وتعالى أعلم بها. ونحن في زماننا رأينا مثلها كنا والله نتوقع قبل أن يكون ثم كان وجنينا يعني ظننا أو ظننا كنا نقول إذا مات الشيخ باز يعني فهذه يعني مصيبه قبل أن يموت ونقول صلى الله ان يسطر ماذا يحدث لو مات الشيخ بنباد في بلاده وعمره وعالم ربني في زمان يعني بلاء وفتن فلما مات رحمه الله يعني هذا شيء يعرفه من عرفه ومن زهل افتراح على كل حال ما مات هذا الرجل حتى يعني ظهرت أنواع من الفتن وأطلت براسها أنواع من الفتن يعني ما كانت لتظهر مع وجود العلماء وهذا يعني صورة ومثال وإلا فغيره ممن كانوا على نفس المنهج لكن قد يتميز بعض الناس بأنواع ويخص الله عز وجل من خلقه من يشاء والله عز وجل يصطفي من خلقه وهذه أحوال وقلوب عرفها من عرفها وجهلها من جهلها وقال عبد الله بن أحمد بن حمس قلت لأبي أي رجل كان الشافعي فإني سمعتك تكسر من الدعاء له الإمام أحمد محمد الإمام أهل السنة ويعني حصل منيع لهذا الدين والصديق الثاني كما يلقبونه والذي نفع الله عز وجل به في الفتن وحسبه زارق ومع هذا كان ولده يسمع يدعى الشافعي وولد هذا من أهل العلم عبد الله بن أحمد العلماء ومع هذا يعني مع مبالغة الوالد الإمام أحمد اضطر ولده أن يعني يطلب مزيدا من تحقيق هذه المثال أي رجل كان الشافعي فاني سمعتك تكثر من الدعاء له ولما أحمد حين يكسر من الدعاء لأحد من اهل العلم فلابد أن وراء الأمر سرا قال يا بني كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس فهل لهذين من خلف أو منهما من عوض انظر الأدب والديانة والمعاني أحمد النحنبن يقول عن الشافعي كان كالشمس للدنيا شمس وكالعافية للناس عافية فهل لها زين من خلف يعني هل تستغني عن الشمس تأخذ ألف لنين طيب مئة الف. الف, ألف طيب ألف ألف تقول لي أبدا والله لو وتيت بأموال الدنيا وماذا أن تفع بلا شمس كيف أعيش بغير شمس طيب بغير عافية تعيش بلا عافية هذه يظهر يقولوا هل نحتاج هل يرضى في المال وغير المال إلا طلبا للعافية رجل واحد في زمان مليء بأهل الشرف والعلم والفضل كان بشهادة يعني أكابر هؤلاء كالشمس للدنيا وكالعافية للناس أرجو أن تعذرني إلا أن تكون عذرتني قبل هذا الصبر فيما قلته عن الشيخ النبا ماذا قلت لعلك وأنت يا قلت يبالغ ويعني ابن باز وقلنا نقول طيب يا أخي إفهم هذا لما أحمد في زمانه ولما كان أحمد يعني حي بين الناس كان في بلده فقط فضلا عن بقية البلاد كان العلماء يعدون بالآلام العلماء الرّبانيون ومع هذا يعني وجدوا فقدة الشافعي رحمه الله فكيف في أزمنة كهذه حين نقول كان ابن باز يعني شمسا للدنيا وعافيه للناس اي والله وكان الالباني وكان ابن عثيمين وكان فلان هذا يعني ليس بمستنكر انما ينكره من لا يحب ومن لا يشعر ومن لا يفهم وهذا يعني من كان استراح من فهم هذه المعاني الا أن يعني راحته ضرر عليه قال الامام احمد رحمه الله الناس احوج الى العلم منهم الى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثا والعلم يحتاج إليه في كل وقت الناس أحواج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب هذا عجيب هذا لا يعرفه إلا أهم العلم لأن الطعام والشراب يحتاج إليه مرتين أو ثلاثا وبعد هذا ربما تنف وتنفر منه لوضع الطعام أمامه وملأت منه بطنك ثم قيل له والله ثم قيل لك يعني مزيدا في الانعام والإكرام سوف نرفع الطعام ستصرخ تقول لا يا جماعة يعني احملوا من هنا لا أصطيع نعيف ذهم الطعام و يعني ودثموا يقتلني بعد أن شبعت أنا كنت أحتاجه وأنا جاء فإذا شبعت فإما أن يعني تزلوا وإما أن أقوم وأجري وهل هذا العلم وهل أهل العلم هكذا هل يملوا منهم أو يشبع منهم لا والله لو بقيت مع عالم من العلماء يوما أو يومين أو ثلاثة هذا أشفظ زمان عمرك ولهذا كان السلف يؤرخون لمثل هذا يقول صحبت فلانا يعني يوم كذا ودخلت عليه يوم كذا ظهرا أو بكرة أو عشية أو نحو ذلك ولا ينسى على مدار عمره ولو عاش ما عاش بعد ذلك لا ينسى يوما لاقي فيه عالما وسمع منه يعني كلمة ويحفظ هذا بكل ملابسات وأنت يعني ترى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إمام العلماء والصحابة حين يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم يرون تفصيلا يفهم يعني مدى غطتهم بالسماع منه فوقفل قد يعيش الرجل خمسين وستين وسبعين سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى يحدث وهو بعد سبعين سنة يقول دخلنا على النبي صلى الله وقلنا له كذا وكان يلبس كذا وكان متكئا فجلس وأخذ بكذا ووضع يده على كذا ووضع يعني ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يعني يده على كتفه تفاصيل لا تنسى على مر الزمان لأن يعني حالة المتلقي من أهل العلم يتصل إلى كمال الشفافية بحيث تغيب يعني صور النسيان والغفلة ويتأهل المتلقي إن كان صادقا إلى أعلى ما يكون وهذا بركة العلم وشرف العلم وكيف تستغني يا طالب العلم عن العلماء والفقهاء منهم يضبطون عقلك احترم المصنف رحمه الله من عموم من ينتسب إلى العلم ولهذا قال والفقهاء منهم فالمقصود العالم الفقير ليس العالم الذي يحمل العلم بغير ثق هذا مرتبط بنصيحة النضوج التي يعني قدمنا كيف تستغني عن العلماء والفقهاء منهم يضبطون عقلك والمحدثون ينقلون أحاديثك وجه التفسير تفقهونك في قرآنك والمؤرخون يعلمونك صعود الأمم وهبوطها على مدار القرون والأصوليون يدربونك على استنباط الأحكام وأرباب اللغة يقومون لسانك الأعوج والربانيون يوصلون قلبك إلى الملأ الأعلى يعني كيف تستغل عن العلم وأهل طيب ماذا تفعل أحسن طريق ادخل في وسطين وكن منهم وانتسب اليهم والعلماء هم صفوه البشر على الحقيقه وهم ورثه أربعة عشر قرنا من العمل الدؤوب لخدمه الدين صفوه البشر وورثه الانبياء أربعة عشر قرنا من العمل لخدمه الدين هذا ميراث من سبقنا والاثنان ونحن الآن يعني القاعدون على يعني إدارة دفة الأمور وعجلة القيادة بحكم أننا أهل العرض وأن من سبقنا ماتوا وأن من سيلحقنا لم يأتوا بعد فالأمر بأيدينا شئنا أما بين عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قصدت الأمر بأيدينا ونحن الموجودون في الزمان يعني أهل, أهل العصر عموما هم يعني الذين صاروا على صفحة التاريخ فمن انتسب إلى العلم منه والاستقامه والتقوى انتفع ومن لم يكن كذلك لم ينتفع قال وعنى أبي الدرداء فضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب وان العلماء ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم فمن أخذه أخذ, اخذ بحظ وافر فبدا بالاشاده بفضل العلماء وضرب له هذا المثل العظيم القمر ليله البدر يعني في حال كمال استنارته على سائر الكواكب المظلمة فأين أين من هذا؟ هذا قال وإن العلماء ورثه الأنبياء وهذا مزيد شرف ثم احترم من رأسة المال هذا يشترك فيه كل أحد وهذا فيه إشارة إلى دناءة المال وإذا ما قيسك بالنسبة للعلم ولهذا قال ورث العلم ثم نصحك فمن أخذه أخذ بحظ ولهذا لا يندم من فاته المال لكن يندم من فاته العلم وعن عبد مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله عبدا سمع مقالته فحفظها ووعاها واداها ورب حامل الفقه غير فقهه وربح حامل الفقه الى من هو افقه منه وهذا الحديث عجيب في قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله عبدا هو يدعو لك هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله عبد يعني يقول الله مملأ يعني وجوه طلبة العلم شرف هل, هل النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب المال أو يعني غيرهم من أصحاب يعني ما يطلب من لا والله لكن دعواته صلى الله عليه وسلم وهذه الدعوه الغاليه العاليه نضر الله عبدا سمع مقالتي، فحفظها ووعاها واداها انظر الى هذه المراحل السماع يعني التلقي والطلب ثم الحفظ يعني الزام النفس بالعمل والفهم ثم الوعي حفظها ووعاها ثم بعد هذا الأداء والدعوة والنصيحة، ثم قال فرب حامل الفقه غير فقيه يعني قد يكون سينحمل الفقه وليس بالفقه يعني وهذا لا ينتفع بل أن ينتفع به حامل فقه ليس بفقيه يعني لم ينتفع كأنه يقول لك انتبه إلى حفظها ووعاها وأداها. لأنه قد يسمع ويحفظ وليس كذلك كالعيس في البيداء يقتلها الظنى والماء فوق رؤوسها محمول ولو عرف الجمل الذي ينقل الماء وهو في غاية يكون من العطش أنه يحمل ماء لهز ظهره يعني أوعية الماء وشربه لكنه لجهله لا يدري ورب حامل فقه إلى من هو افقه منه وهذه أيضا قد يحمل الفق إلى من هو أفقه منه، فأنت فعل مجرد يعني التوصيف، لكن يكون أفقه منه الذي وإذا أخذ عنه وتأخر رتبته في الصورة إلى أنه سبقه، رب حامل الفق إلى من هو أفقه منه وهذا فيه يعني بيان أن الإنسان يجتهد في الطلب والإخلاص والنفع، وقد يكون من جملة هذا النفع. أن الله عز وجل أجعله سببا في إعداد يعني عالم كرباني وإن لم يكن هو كذلك إلا أنه أعان عليه ولو بكلمة ونصحه ولو بجملة فعن ابن عباس والمعاوية رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله بخيرا يفقه في الدين وهذا الحديث عظيم وعندما منطوقه ظاهر ومفهومه أن من لم يفقه في الدين ما أراد الله به خير وهذا فيه ترهيب شديد ظاهره الترهيب وحقيقته تحوي ايضا ترهيب فإذا كان من أراد الله به خير فقهه في الدين هذا ترهيب فإنك لو قلبت ونظرت إلى المفهوم لوجدت أن من لم يفقه في الدين ما أراد الله به خير وهذا ترهيب فتقول لا حول ولا قوة إلا أخشى أن لا أكون فقيها في الدين سيكون الله عز وجل ما أراد خير وإذا نرد بك خيرا فماذا يريد بك ما هو إلا الخير ويعني خلافه التوفيق أو الخذلة كره الله بعاسهم فثبت هذا يعني إذا لم يوفق الله عز وجل لم تبقى إلا هذه على الأوزعي رحمه الله قال الناس عندنا أهل العلم ومن سواهم فلا شيء ما الأية يعني من سواه لا شيء ليس بنات وهذا يعني نهاية ما يكون من من الزمن الناس عندنا أهل العلم الذين اعتبرهم يعني أهلهم ومن سواهم فلا شيء يعني لا يعدون لا في العين ولا في النفير وبعض الرجال نخلة لا جنا لها ولا غل إلا أن تعد من النخل نحسب عينا نفر كما يقولون لكن في الحقيقة يعني لا يرجع إليه في شيء ولا يساوي شيئا ولهذا قالت العلماء العوام هواء والهوام يعني الحشرات التي تهيم بلا يعني معنى ولا قد والعجيب أن الفرصة معروضة أمامك أن تكون من هؤلاء أو هؤلاء لكن هذا له ثمن وهذا له ثمن إن أردت الراحة والدعا تسنن ظهرك كده بينما تكون مستأنس ونصوت ونفرق قلبك وعندك أي مشكلة في أي شيء هذه راحة على كل حال لكن أتبعها تعب وإن أردت وإن أردت يعني الراحة الحقيقية فمن الآن فنصر فإذا فرط فنصر وإلى ربك فرغب الناس من جهة التمثيل أكفاء أبوهم آدم والأم حواء فإن يكن لهم في اصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى ادلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم اعداءه قدر كل امرئ ما كان يحسنه هذه اخذها من الحكمه المشهوره قيمه المرء ما يحسنه وابلغ من هذا قوله قيمه المرء ما يطلبه هذه فوق ما يحسنه قيمه المرء ما يطلبه فإنه قد يطلب عظيماً. ويعني تبلغ نيته إلى أبعد الآفاق وقد لا يستطيعها وينتفع بنياته وقبله فأهل العلم هم أصحاب البصيرة الذين أوتوا الحكمة فهم يقضون بها ويعلمونها للناس فهم أوفروا الناس حظا من قوله تعالى قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصير أنا ومن اتبعني ومن وليتجعاني يدخل فيها اصحاب المنكان يعشرونهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها ويدخل فيها عموم المؤمنين في بقيه الازمنه الى اخر الدنيا البصيره ولهذه البصيره يتفرسون ويستشفون عواقب الامور ولا تستفزهم البداءات هذه البصيره يتفرس بها اهل العلم يعني ينظر إلى الرجل يقول هذا رجل طيب وصالح وأهل العلم فربما يعني يقدمونه أو يوصون به أو يستعملونه هذه تنزيل في وقد يرى الرجل ظاهره حسنا لكن يتفرر يقول وراء هذا الحذر يعني فينصرف عنه ويأبى أن يعلمه أو يجيبه ويستشفون عواقب الأمور أيضا هذا من الفراث وهذا من البصيرة هذه فتوح يفتح الله عز وجل بها على أهل العلم ولهذا أهل العلم الموفقون يتعجب الناس من نظرتهم ومن اشارتهم ومن نصيحتهم وربما لأول وهلة ينكرونها لكن إذا تأذبوا سكتوا، ثم بعد هذا عرفوا أن أهل العلم أقرب الناس إلى التوفيق لما عندهم من البصيرة ولهذا قال ولا تستفزهم البداءات يعني كلما بودئ بشيء استفزوا وهدس ليس كذا ولذا قد يجهلوا عليهم ويحلمون وقد يعانون من الصعوبات في البدايات ويصبرون بما عندهم من البصير حين يعرفون أن وراء ذلك خيرا إن شاء الله تعالى وهم حراس الدين وحماته من الابتداء والتحريف فعن جماعه من الصحابه رضي الله عنهم منهم علي ومعاذ وابن عمر واسامه بن زيد وغيرهم رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين وهذا الحديث في صححته أو ضعفه كلام تقدم معنى لو تذكرون أينه نعم في البعث الحديث في بداية الكتاب وتقدم أن يحمل خبر بمعنى الأمر حتى يستقيم المعنى كأنه قال ليحمل هذا العلم من كل خيال عدول كأنه يأمر الناس أن يحملوا هذا العلم وأما حمله على على ظهر الخرب فهذا غير صحيح لأن الواقع أن من الناس من يحملون العلم ليسوا عدولا فإذا قلنا هو على ظاهرة الخبر ورصاصم يخبر مجرد خبر يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله كان الواقع يشهد بخلافه لا والله فإن من, يعني من الزئاب من يحملون العلم في كثير من الأزمنة وممن ليسوا أهل عدل ولا أمانة ولا ديانة ولا صيانة ولا نصح إذن ليس على هذا يحمل الحديث إذا صح فقد حسنه كثير من أهل العلم وضع كثير علم وربما النكتة في ذلك لها علاقة من حيث المد بهذا أن حمله على الخبر يعني غير متحقق وإذن يكون هذا من الخبر الذي يراد به إن يحمل هذا العلم يعني بمعنى ليحمل هذا العلم من كل خلافين عدول وهذا له نظائر كثيرة في الكتاب والسلم ينفون عنه تحريف الغالين يحمل العلم أهل الأمان وأهل الثقة وأهل البصير وظيفتهم بحمل العلم هذا نفي التحريف تحريف الغالين أهل الغلو وانتحال المنطلين يعني من يتسمون بالعلم وليس منهم ويعرف هذا العلماء ويعني ينقلونهم نخلاً وتأويل الجاهلين ومن يتأول بجهل ويفسد في الدين أهل العلم يقفون عند هذا كله ولهذا قال وقد قيل لعبد الله بن مبارك هذه الأحاديث الموضوعة يعني ما شأنها وما أشد ضرارها وكيف نتقيها؟ قال يعيش لها الجهابذة الجهابذة يعني أهل العلم المتقنون الجهبذ يعني الذي بلغ من العلم صيانة المنتهى بحيث يميز هذا الخبث وهذا الدخيل. وعن ابن علي رحمه الله قال أخذ هارون الرشيد زنديقا زمان كان الأمراء يعني أول أولياتهم وأهم ما في صدارة برنامج حكمهم حماية الدين. ولهذا إذا بلغوا الزنديق يعني يفسد. في الدين ويدعو إلى حرية الكفر ونحن ذلك جاء به وقتله وتقرب من الله عز وجل له وحق له أن يتقرب وليس أن يحميه ويعطيه حفانا وإذا يتكلم كما يريد أخذ هارون الرشيد زنديقا فأمر بضرب عنق فقال له الزنديق لماذا تضرب عنقي قال له أريح العباد منك قال فأين أنت من ألف حديث وضعتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها ما فيها حرف نطق به هو وقال مقتل مقتل فأردني يغيظ هتقتلني؟ طيب أنا أغيظت أنا وضعت ألف حديث على شرف كلها كذب يلا وشوف ماذا تفعل فقال له الرشيد فأين أنت يا عدو الله من أبي إزحاق الفذاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها نخلا فيخرجانها حرفا حرف يعني ولا يهمك يعني عندنا من يتصرف هذا إذا بنت إلى الجحيم وهذه الأحاديث إن شاء الله سوف لا تخيب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فانظر إلى هارون الراشد الأمير الخليفة وهو يتقوى في هذه اللحظة لأنه خلاص مفعول الرجل أغاظه فلم يقول له أنا أستطيع لكن قال أين أنت من ابن مبارك والفضل ومن كان على أهل العلم وهنا يظهر نزول الأمراء في مقابل العلماء فإن كان يعني مع شرف الأمراء الذين يحكمون بالشريعه ويعني يحمون حوزة حوزة الدين وهم في المنازل العاليه ولا جهد فديناهم بآبائنا وأمهاتنا لانهم يعني يحمون الدين ويجعلون له يعني منزلة ويتولون يعني مسائل الجهاد لهذه الاعداء وسياسه الامور ونحو ذلك لكن يبقى اهل العلم هم يعني قاده الامارات انفسهم ولهذا احتاج هارون الرشيد يوما واياما الى ان يتقوى بعبد الله بن بورك وامثال ولم يحتاج عبد الله بن بورك يوما ان يتقوى هارون ولا غير وهذا دلك على ان الشرف الذي هو نهايه الشرف شرف اهل العلم قال وهم اولياء الله الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اولياء الله الذين اذا رؤوا ذكر الله أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله وأنت لو قدر لك أن رأيت أحد هؤلاء فإنك تعرف هذا الحديث على الحقيقة هذا ليس كلاما هذا يحتاج إلى تجريب أذكر مرة أن استقبلنا رجلا لم يكن رأى الشيخ الألبان رحمه الله كان حريصا جدا على رؤيته فأخذناه وقلنا له يعني في موعد كذا في دارف وتعال وجعلت أركب هذا الأخر مع الرؤية الجديدة فدخل الرجل ولما رأى الشيء فدهش ويعني يعني, يعني غاب بعض الشيء وأنا حريص أن ألاحظه وأن أسأله بعد ذلك فقلت له يعني ماذا رأيت ودائما كلام المساجد يأتي بلا ترتيب ولا يعني إعداد ويكون أدق يعني لا يكون فيه نوع من التكلف ولا فقال رأيت رجلا من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعني قال هذه من المنتهى التلقائيه هو لا يقصد لان السؤال مفاجئ والجواب أيضا مفاجئ هذا الذي يعني رااه في قلبه ووجد هذا التعليق يعني هكذا اهل العب الذين اذا ذكر الله سبحانه وتعالى هو استحضر أن هذا الرجل له خدمة للدين وله عناية بالحديث وله يعني رياضة في هذه الأبواب والبعيد قبل القريب منه يقتبس ويعني على يعني نصح يعيش ويتأثى فهذا له وجه عملي في الحق واللتنظرية إذا رؤيت ذكر الله وهل يتصور أن ترى علمك وتذكر معصية لكن إذا كنت بعيدا عنه فالله أعلم كيف يكون ومن أعظم مناقب الربيع بن حسين رحمه الله قول ابن مسعود رضي الله عنه الربيع من التابعين وابن مسعود من علماء الصحابه فمن اعظم مناقب الربيع قول ابن مسعود رضي الله عنه له يا ابا يزيد, أو يا أبا يزيد لو راك رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحبك لا وما رايتك الا ذكرت المخبتين والله ان الربيع بن حسين لما يسمع هذا من واحد صحابي لولا أنه انه إن ان شاء الله لذلك لما قال له المسعود مثلها المسعود ثقيل وعنده من النضوج اطنان و اطنان وعنده من البطيره انهار و فلا بد انه راى ان مثل هذا الرجل يعني لا يتاثر بكلمه كهذه فاعطاه مثلها لو راك رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحبك وما رايتك يعني انا ابن مسعود الا ذكرت المخبتين و يعني لو قرأ ترجمة الربيع عرفت أن هذا الكلام يعني هذا كان الربيع هذا عاد بل حتى قدو في ترجمته لو قيل له إن القيامة غدا لما وجد شيئا يفعل طب اسمعه بعدين ما ما عندي ما فيش حاجة أكتر من هذا لو قيل له غدا القيامة لن يختلف حاله لأنه حاله يعني على هذا الاستيعاب فإذا أخبر بأن غدا القيامة لن يأتيه لكن تعال شوف لو قيل لك أنت القيامة غدا طول بس طيب تركني لو أغير كل شيء لأن في الحق كل شيء منقلب يحتاج الاعتداد فأنت تريد يعني انقلابا هو عين الاعتداد فقال أبو الثحاق السبعي في شيخ عمر بن ميمون الأودي كان إذا رؤيا ذكر الله وكان محمد بن سترين رحمه الله إذا مر في السوق فما يراه أحد إلا ذكر الله تعالى هذا صحيح ورأيت مرة الشيخ الألباني في مخبل يشتري خبزا هو في الشارع يتهيأ لدخول المخبز، فقلت لا بد أن أدخل مخبز وأت يعني أتكلف أنني أشتري خبز حتى يعني تكون فرصة النرش، فلما دخلت المخبز وجدت وجدت المخبز مليء بأمثال، فاستشرى لصاحب المخبز ثم عاد يعني فاكتشف أن هذا كله ليس له فيه مصلحة ما بعثين، يعني كل هؤلاء دخلوا يعني فرصة المخبز يعني أشبه بغرفة يعني كدكان ونحو ذلك. فيعني امتنع ممن يريد ان ينظر الى يعني عالم من اهل العلم او يقتبس منه ادبا او كلمه او يعني يأخذوا منه نصيحه او يسالوه في مساله او نحو ذلك هذا ليس بعظيم وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد اذنتو بالحق فالله تعالى يغضب لإيذاء أولياء، وإن لم يكن أولياء العلماء فمن يكونون؟ هذا كلام له ما بعده. هذا كله تأهيل لقلبك حتى إذا قيل لك احذر من يسيء الادب مع أهل العلم من الفرق الضالة المحدثة والقديمة عرفت وتذكرت ما كان مضى من كلام. قال الإمام أبو حنيف رحمه الله. الإمام أبو حنيف. وحق لأبي حريفة أن يكون إمام وإنكرها الكارهون والجاهلون. إن لم يكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي وليه. لا يسأل الله يكن هؤلاء. من يكون أولياء الله إن لم يكن الفقهاء ويقصد الفقهاء بالمعنى الواسع فقيه النفس وفقيه الدرس فقيه العلم وفقيه الأدب والورع والخشلا وقال الإمام الشافعي رحمه الله إن لم يكن الفقهاء أولياء الله في الآخرة فمن الله ولي وكان عكرمة رحمه الله يقول إياكم أن تأخذوا إياكم أن تؤذوا أحدا من العلماء فإن من اذى عالما فقد اذى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول عكرمة وعكرمة من قرون المفضل وهو على شرطهم هم لا يعرفون إلا يعني علماء القرون الثلاثه ما بعد هذا ما رأينهم ذكروا واحد فكلمة يعني تربع على يعني وسط هذه القروض إياكم أن تؤذوا أحدا من العلماء فإن من آذى علما فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ومن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاليهند بما يعني يكون من العقوبة والعلماء عصمة للأمة من الضلال وهم سفينة نوح من تخلف عنها لا فيما في زمان الفتن كان من المغرقين والعلماء عصمة للأمة من الضلال وهم سفينة نوح ومعلوم أن السفينة نوح قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القوم فمن سبق عليه القول ولم يرده الله عز وجل ابو الخارج السفينة ولهذا لما ركبوا السفينة أغرق الله أهل الأرض فالعلماء داخل السفينة فمن ركب معه نجا ومن لم كان من المغرق وحال بينهما الموز فكان من المغرق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 هذا الرأس الجاهل الذي استعجل الظهور والبروز والترأس أعوذ بالله أن نكون من هؤلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله لكن قبض العلم قبض العلماء وعن أبي عظامة رضي الله عنه مرفوعا خذوا العلم قبل أن يذهب خذوا العلم قبل أن يذهب قالوا وكيف يذهب العلم يا نبي الله وفينا كتاب الله قال فغضب قال فغضب لا يغضبه الله يعني دعاء الا يكون منه غضب ثم قال سكلتكم امهاتكم او لم تكن التوراه والانجيل في بني اسرائيل فلم يغنيا عنهم شيئا ان ذهاب العلم ان يذهب حملا والحديث له شواهد كثيرة ومعناه ظاهر فليس معنى بقاء القران فينا ان العيب لم يذهب فقد يبقى القران لكن لا يهم من يحمله ويعمل به ويطبقه ويدعو اليه كما يعني لم ينفع بني اسرائيل وجود التوراة والانجيل حتى حرفوهما ويعني يعني عليهم الدين والدنيا علي ابن عباس رضي الله عنهما قال اتدرون ما ذهاب العلم قلنا لا قال ذهاب العلماء هل هذا الذي لا يستشعر بموت العلماء هذه المصيبه والداهيه الخطيره فانه لا يحيى ويعني لا يفهم فليس من الناس في الحقيقه خطير وشديد ان يموت اهل العلم لا حول ولا قوه إلا. ولهذا لما مات اهل العلم الكبار تطاول الصغار وصاروا يقولون فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وربما في وجود اهل العلم الكبار ما كان ليظهر كثير من هؤلاء ومن تامل وادرك ونظر وخبر عرب وعنه رضي الله عنه قال لا يزال عالم يموت واثر للحق يدرس حتى يكسر أهل الجهل أثر للحق يدرس دروسه يعني اندثاره والذهاب ولا شك أن موت العلماء يعني يغيب بموتهم كثير من الحق لا يزال عالم يموت أثر للحق يدرس حتى يكسر أهل الجهل وقد ذهب أهل العلم فيعملون بالجهل ويدينون بالغير الحق ويضلون عن ثواء التبيل فهذا ظهر أنت حين ترى الآن مسألة من المسائل حتى في مسائل التوحيد ترى كثيرا مما يتفهون للعلم يعني يتكلمون بغير مقتضى التوحيد وغير مقتضى الديان ويسهلون على الناس ربما وسائل الشبك وسبل الشبك والمعاملات المحرمة والتي يحارب بها الله سبحانه وتعالى ويثورون لهم يعني مواطن الفحش والخنف من الترخس في ثماع الأذاني والنحو ذلك ثم يغتاله علماء والعالم الفلاني يسمع بالوهم والسيد أم كيسو والعالم الفلاني يذهب إلى يعني حيث البدوي والدسوقي والعالم الثالث لا يرى حرجا من الربا والرابع لا ماذا بقي هذه يعني حالنا لا حول ولا قوة إلا بالله. وعن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال من ثوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم ومن ثوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم اي والله ثوده قومه يعني من السيادة يعني جعلوه سيدا لهم يصبرون عن أمره وقدموه ورجعوا إليه فلو اتفق أنه سود على الفقر يعني, يعني كان أهلا لهذه الصداره وهذه السيادة كان حياة له ولهم انتفع وأخذ الفرصة لنصره الدين وظهر له شرف في الدنيا والآخرة وكان بركة على قومه كذلك لكن المصيبة السوداء قال ومن سوده قومه على غير فقه يعني اتفق في زمان غفلة ان لم يوجد أحد وتقدم هذا يعني المسكين وقدموا هؤلاء المساكين ولم يكن يعني على الأهلية المطلوبه كان هلاكا له وله له أولا فإنه يهلك ويذهب فيتكلم على الله درائي دعينه وربما لم يكن له يعني سبت العلماء وربما لم يحسن التأبد وربما أطلق لسانه في أهل العلم وربما يعني أخذ عنه كل الشروب فكان أول الهالكين وهلك بمتابعة أقوام الكثير من من تأثوا وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا يزال الناس بخير ما أخذ العلم عن أكابرهم فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم والأكابر يعني في الورع والديانة والفهم والتوفيق وحسن الخلق وحسن السمت فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا إن بعض الناس يترخص يقول فلان عنده علم لكن هو حده إشكال طيب طيب هو غير متأدل مع أهل العلم أو يعني هو كثير غيبة ونحم ذلك في مزالتنا، لكن الرجل عالم، فأنا أخذ علمه وأطرق يعني غيبته ويعني طول لسان ووقيعته في أهل العلم، لأنني في الحقيقة بحاجة إلى هذا العلم، ولا أرى يعني من يغني غناءه في هذا العلم. هذا الكلام يعني هو النار بذاتها، لأنه في الحقيقة سوف لا يكون هذا الافتراض الذي افترضه. ولم يكن هذا يوما على مدار التاريخ فكيف يحدث الان ما راينا على مدار التاريخ هذا المثل صح لاحد فانه يعني لطبيعه وخصوصيه مجلس التلقي لا بد ان تاخذهم كلهم لا يمكن للطالب ان ياخذ ودع ودعسيا هذا يعني عسير فاذا كان الغالب على من ينتسب الى العلم ان فيه يعني خللا ظاهرا يخالف به هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسمته فلا ينبغي الأخذ عنه لأن هذا هدي مغامر ومخاطر من الذي يدفع ثمنها إذا يعني وقع في شرك هذا العارف فاخذ عنه سوء اداب واخذ عنه يعني سوء فويته وطريقته وملكته فصار نسخه منه في يعني مخالفه منهج النبي صلى الله عليه وسلم في طلب العلم والدين ولهذا ترى يعني كل عالم ترى تلاميذه على سمته وعلى نمطه وعلى طريقته فليس لنعيد ان يكون احمد بن هكذا لانه تعلم على الشافعي فخرج وفيه نفس ادب الشافعي احمد يقول عن الشافعي كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافيه للناس والشافعي يقول على مالك يعني كان مالك يعني امام الدنيا ولم يرى مثل نفسه ومالك يقول على ابي حنيفه كان ابو حنيفه زكاه هؤلاء اهل العلم أما تجلس إلى طويل بعلم الصغير قلت أبو حنيب أبو حنيب هذا جاهل أبو هذا كاب أبو حنيب هذا فاجل أما قرأت كلام فلان في تقول له بس كفر خلاص يعني ما الذي يسلم منك وهل يطلب من العلم أن يكونوا يعني بهذا السفه يعني هذه السفالة وهذه الوضاعة في سوء الأدب مع كل من ذهب وراح وجاء ومات وعاش وعي شيء يكتسب من عالم يعني ضال لسانه إلى هذا الحد ولم يسلم منه إنس ولا جن ولا حشرة ولا هذا مثلك في الشخصية مثل هذا ليس تسعوا به أبدا ولا اصدار والأصادر الذين حذر أهل العلم منهم وقال الحسن موت العالم سلمة في الإسلام يعني خلج وخرق وكثر لا ينجبر لا يسدها شيء ما اضطرد الليل والنهار يعني ما اضطردها ما تعاقب الليل والنهار ومن يغني يعني في المسلمين غناء فلان أو فلان أو فلان في كل عصر من العصور وقال هلال بن خباب سألت سعيد بن جبيل يا أبا عبد الله ما علامة هلاك الناس قال إذا هلك علماؤه وقالت العبودة عَبْنَ عَلَيْرَى وَأَيْ عُقُوبَةٍ أشد على عَلَى الجهل الْجَهْلِ يذهب أَهْلُ العلم أي عقوبة اشد على اهل الجهل أن يذهب اهل يعني اهل الجهل المال ثامنة اشد عقوبة ألا يقيد الله عز وجل لهم من اهل العلم لأنه إذا لم يوجد اهل علم سوف يعني لا نحسن ان نتعلم ولا نحسن أن نفهم ولا نحسن ان نفقه ولا نحسن ان نتورع وأن نتدين وان نستقيم ولهذا نحن الله في بلاء الله عز وجل بمنه وكرمه فهو الباقي الذي يعني الاول الذي لا ليس قبله شيء والاخر الذي ليس بعده شيء ان يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا ويلم مشتاتنا وشعثنا وأن يقيض لنا من اهل العلم من ينفعنا الله عز وجل به انه قدير وقال الحفظ الضطري الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء وقال الإمام أرباق الآجري رحمه الله وهذا يعني في كتابه المشهور أخلاق العلماء فهو كتاب مبارك على صغر حجمه فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه أفات كثيرة ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء طريق في اساس ويحتاج الناس الى سلوك يعني مع اساسه في ليله ظلمه وهذا اشد فان لم يكن فيه ضياء والا تحيروا فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فتلكوه على السلامه والعافيه ثم جاءت طبقات من الناس لابد لهم من السلوك فيه فسلكوا فبينما هم كذلك إذ المصابيح فبقوا في الظلمة فبقوا في الظلمة فما ظنكم به فما ظنكم به يعني كأنه يشير إلى احوال وأحوال من كان قبلنا أما السلف فطريقهم إلى الله سبحانه وتعالى مع كثره الآفات في الطريق إلا أن الله جعل لهم مصابيح يستضيئون به فكثرت العلماء في أزمانهم فاهتدوا بهديهم وتأثوا بعلمهم وانتفعوا ببركتهم ثم طفئت المصابيح في زماننا وجب علينا أن نسلك ولا حول ولا قوة إلا بالله هكذا العلماء في الناس لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض ولا كيف اجتناب المحارم. ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه الا ببقاء العلماء فاذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم بموتهم وظهر الجهل ولا حول ولا قوه الا بالله وقد تأذبنا مع اهل العلم ادبا اضطراريا وهو يعني اقل ما يليق بكرامتهم على الله عز وجل وكرامتهم علينا اخذ منا هذا الباب حتى نكمله الوقت كله فلم يبقى وقت للضرب الثاني فعسى ان يكون ما انتفعنا به من بركه اهل العلم وحسن تقدير دورهم في المجتمع والامه لا يكون لنا فيه الغناء الحمد لله رب العالمين و الله وسلم وبارك على